Bismillahirrahmanirrahim <Sessizlik> İnna وَجَعَلُوا لَهُ <ترجمة> أَصْنَامًا وَسَخَّرُوا لِلسَّحَرَةِ <ترجمة> إِنِّي دَعَوْتُهُمْ إِلَى النَّارِ لُمَّا إِنِّي رَأَيْتُهُمْ وَأَسْلُدُ لَهُمُ النِّسْرَا فَقُلْتُ اصْبِرُوا عِبَادِي إِنَّهُ كَانَ وَجَعَلَ من ربي إن نورا وجعل الشمس سرايا والله أمبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدهم فيها ويخرجهم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها وفكروا من قبل كبارا وقالوا لا تهروا ما لهتقوم ولا تهروا من ردا ولا سواعا ولا يغفروا من عقل أسوا ولا وضع نوح الرب لا تفعل الأرض يا كافرين ديارا إنك يتفر يضل عبادك ولا يردو إلا فاجر كسارا رب اغفر لي ولوالدي